book 2 مب أين مكتب الاستعلام السياحي خلك رك أرج هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة ش ك سستمرستج هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرف في فندوق أ فيلككي أين هي المدينة القديمة أين هي المدينة القديمة أذ أ هي الكتدية؟ أين الكتدائية صد أرس؟ موزيومي اين هو المتحف اين المتحف سات يقيدبا سافوستو ماركبي يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد سات يقيدبا قوافيلبي اين يمكن شراء الزهور اين يمكن شراء زهور؟ سَت ايقيدبا سامغزاوو بيلتبي اين يمكن شراء تذاكر سفر؟ اين يمكن شراء تذاكر سفر؟ سَت آريس نافسادغوري اين الميناء؟ اين الميناء؟ سَت آريس بازاري اين السوق اين السوق ست اريس القصر اين القصر رودس يذقبا اكسكورسيا متى تبدا الجولة؟ <سؤال> متى تبدا الجوله رودس <سؤال> متوردبا تنتهي الجوله متى تنتهي الجولة؟ رامد خارسك تلد فا كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ من داكي دي رومليتز لاباراكوبس أريد مرشدا يتحدث الألمانية أريد مرشدا يتحدث الألمانية من جدي روز لي لابركوبس أريد مرشدا يتحدث الإيطالية أريد مرشدا يتحدث الإيطالية منتي روملز برانكود لاپكوبس أريد مرشدا, مرشدا حدث الفنسية أريد مرشداً يتحدث الفرنسية